الشكل الثاني يمثل مربع ويتميز المربع بتساوي اضلاعه الاربعه ولحساب مساحه المربع تقوم بحساب الاريا ات ايكوال ال ان تو ال خلاص